إذا فلحت بابك وجد دعائه لأي مطعم فلا تتورع أن تعمل بها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم دعائة المطاعم عليكم من الله ما تستحقوا بسم الله